فانقولي وشربي وقري عينا نسئ مما ترين من البشر احد فانقولي فما ترين من البشر ஷரி கூலி நம் துளியும் அஹி சொம சலன் ஊக்கி மிய فَاتَّتْ بِقَوْمٍ لَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيَّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ مُرَأْسَاوٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا أَشَارَ إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آل كِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وزكاة ما دمت حيا ودرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وَالصَّلاَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ரோம கூ كُبُنْفَعُ بُدُونْ هَذَا الصِّيَرَاتُ مُسْتَنقِيمْ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَدْرِ الصِّرَ اليوم في ضلال